ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عذو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 112. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 113. هذه جهنم التي كنتم توعدون 114. إصلوها اليوم بما كنتم الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لُّنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم من 117. وما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 118. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 119. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 119. اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون 110. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 111. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما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 111. الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 112. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون 114. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 115. بسم الله الرحمن الرحيم 116. والصافات صفا 117. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا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 فَاسْتَفْتِهِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ 119. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 110. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 111. أو آباؤنا الأولون 112. قل 112. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 113. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون